وَقَاَّ نَأوتُ الْعِلمَ وَالإمَانَ لَ قَدْ لَ بِسْتُم فِي كِتابَابِ اللَّهِ إلَ يَوْومِ البَعْثِ فَهذاَا يَومُ الْ البَعثِ وَلَكَّكُمْ كُتُمْ ل فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَل إِن جِتَّهُم بآيَةَِّ يَقولُولًا الذيذينَ كَفَُوا إ أَنتُم إَِّا مُبطِلون كَذَلِكَ يَطُبَع اللَّهُ عَ قُلُ بالِالَّذينَ لا يعلمُون فَصِرز إ وَعددَ الللههِ حَُّ وَلَا يَسْتَخِصون مَا كَاللَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ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 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم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 تُشْرِكَ بِما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ